أعوذ بسم الله, الله الرحمن الرحيم يا ذلك لمن ينبشوا الكذبا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من طبي ولنتك شيئا وحلالاً من لذن الله وزكاة وكان فكياً seven <laughs> two What <laughs> فَمِنَّ مِنَّا